اللي على المشراه ظلت رميه جدته هذا جاسم زفينه اضاع عين زفته <تصفيق> على المشراه ظلت رميه جدته هذا اللذي على المشروع طلت رضي أطلعين زفته أطلعين زفته أطلعين زفته يا جثتك هذا جاسم زافي منك أطوى عين زفتك أطوى عين زفتك كان يا كبشي الكتيبة فيك للنهضة جلال فزع أخوانك وثور أجل وصل إسفافة وأنا مفراد ما عندي أحد لس حريم الجر والنه والقلوب مفتت اللي ذي على المشروع طلت رمية هذا جاسم زافي من أطوى عين اللي ذي على المشروع ولته ويا جدته قد جاسم جافي اضواء عه الزفته يا قمر هاشم من نوم التراب وقض شبال الهواشم والبسوا جديد الثياب والدوايب سرحوا قوموا ونزف الشباب وانتخوا جدا مجاسب كانت انشاف دمعته اللي ذي على المشروع طلت رغمية جث عز جاسم ذات مين الاضواء عين زفت اللي دي واللي <تصفيق> زفتها <تصفيق> <تصفيق> زينب جله يا بوسكانا بجهاتنا الدنيا ده ارسع على الوطن ممدده دمع بن خيجرة وحسها تنعي زوجته اللذي على المشروع طلت رمية جثته هذا جاسم زافي من أضوع عين زفته اللذي على المشروع طلت رمية جثته هذا جاسم زافي زفتات اصوار زفتات ورملة ما بين في الولد وجود قومه وكل ما دريت يصير عل ينظر بعينه على الرمضة عمامه واخوته اللذي على المشرى ظلت رمية جثته هذا جاسم زاف فيه من أضع عين زفته على المشرى ظلت رمية جثته هذا جاسم زاف Heddah dda i mi gutt filtru Digital y f спортliv hadi والعرس ويا الجنازة يوم واحد ما يصير جي ذا بحسره وقال لنا أدري بل عمره قصير لكن ابن أمي أوصاني شلون خلي وصيتك على المشرع خلت رمية جثتك هذا جاسم زاف فيه من حضو عين زفتك الذي على البشراء طلت رضية جفتك هذا جاسم زاف فيه من حضو عين زفتك حضو عين زفتك هل دمع جاسم وصاح يا عمي انكسار لا تزفوني يا عمي كاننا عمري قصار خلني اطلع للمني وانتو حفروا لي قبار ضمعي الصدر وبتول كل يجدي بحسرتك على المشروع ظلت رمية جثتك Hydym yn ysafn ymwneud A'bwyntio'n ymwneud Y'l-ydym yn ysafn ymwneud Cwllt yn ysafn ymwneud Hydym